بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه النادة <تصفيق> من كتاب أعلام سنة المنصورة في اعتقاد طائفة النادية المنصورة وقفنا في المرة الأخيرة عند سؤال ما محل الشهادتين من الدين ما محل الشهادتين من الدين وحقيقة أن هذا السؤال لعلنا نقف معه تقريبا اليوم كله أو يعني وقت هذا الدرس يكون مع هذا السؤال أحدره وهذا أهم سؤال يتعلق بالعقيدة والتوحيد ما محل الشهادتين من الدين؟ قال في الجواب قال لا يدخل العبد في الدين إلا بهما إلا بالشهادتين قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقابل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فنحل الشهادتين كما اجاب المصمم رحمه الله تعالى في ايجاز ان العبد لا يدخل في الدين الا بهما إلا بهما اي بالشهادتين وتدلل بقول الله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسله فهذا فيه دليل على ان الشهادتين هما اساس هذا الدين الذي يعتمد عليه وأي شيء ليس له أساس فهو مهدوم ولا قيام له ولذلك الشهادة هما أساس هذا الدين أساس هذا الدين لا يدخل العبد في دين الإسلام إلا بهما فمن أقر مثلا بالشهادتين في نفسه لا يدخل في الإسلام ما لم ينطق بهما، ما لم ينطق بهما، فلا بد لمن أراد الدخول والانتساب إلى الإسلام أن ينطق به الشهادتين، وأن يعتقد معنى ومقتضى الشهادتين كما سياتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "خبرت أن أقاتل الناس". حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله هذا القتال لا ولم يتوقف الا بان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اذا فمحل الشهادتين من الدين انهما الركن الاساس الاعظم هب بناء يعني مشيد. هذا البناء المشيد له أركان له أركان صلاة ذكاء صوم حج وما تفرع بعد ذلك هو البناء لكن هذا البناء لا يقوم إلا بالأساس وهو الشهادة أساس هذا البناء الشهادة ولذلك كانت أو كانت الشهادة هما اللذان يقام عليهما الدين والاسلام ولا يقبل أو لا يدخل الإنسان في الدين إلا بهما وقد دلت كذلك الأحاديث والأحوال الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتيه من يأتيه فيقبل منهم الإسلام إذا أعلن الشهادتين فالشهادتان هما بهما يدخل الإنسان في دين الإسلام هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقبل كل فرد أسلم بعد أن يتكلم بالشهادتين فعلى سبيل المثال أبو ذر. الغفاري رضي الله عنه في قصة إسلامه فيها أنه لما جاء وقال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرأيت الاستبشار في وجهي بهما يدخل الانسان في الدين شخص اقبل على النبي صلى لا يعرفه ابو ذر قال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله قال فرأيت الاستبشار في وجهي خلاص هنا يكون الإنسان قد دخل في الدين كذلك ايضا لما جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه, عنه. يريد الإسلام قال فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة يريد الإسلام. قال فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال الحمد لله الذي هداك الحمد لله الذي هداك فبالشهادتين يدخل الإنسان في دين الإسلام ولا يدخل الإنسان بغيرهما فلا بد من الشهادتين كذلك أيضا في قصة إسلام خالد بن سعيد ابن العاص رضي الله عنه قال أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى ما تبعه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما تدعو فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوك إلى الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال وتقلع ما أنت عليه من عبادة حذر لا يسمع ولا يضر ولا ينفع ولا يدري ممن من عبده ممن من لا يعبده قال خالد فاني اشهد لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فبالشهادتين يدخل الإنسان في دين الإسلام فهذه القصص وغيرها من يعني الحوادث والأحوال التي تحكي قبول النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام ممن نطق بالشهادتين وجاء بالشهادتين يدل على ان العبد لا يدخل في الدين بغير الشهادتين بل ربما لو نطقهما العبد ولو كان في الظاهر فانه بذلك ايضا ينسب الى الاسلام وامره الى الله فمما يدل على ذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أسامة رضي الله عنه كان رجل من المشركين يقتل الناس قتلا عظيما في إحدى المعارك قال فتتبعته وطلبته قال فلما علوته بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال فقتلتهم قال فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعاني وغضب عليه وقال يا أسامة أقتلته بعد أن قالها قال يا رسول الله إنه قالها متعوذا من السيف قال يا اسامه اشققت عن قلبه وفي بعض الروايات قال وما تقول للا إله إلا الله يوم القيامة فدل ذلك على أن الرجل ثبت له الإسلام بإعلانه الشهادتين ولذلك لا يدخل في الإسلام من لا يعلن الشهادتين وإن كان يعذر من لا يقدر على النطق لكن عنده الوسائل الاخرى فعلى سبيل المثال الأخرى فانه لا يستطيع النطق بالشهادتين لكن يلزم ان يكتب ان كان يكتب يقض ويشير او يبين بالاشاره او الكتابه ونحو ذلك انه يقر ذلك او ان يقال عند من لا ينطق ويسمع اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فان قال اشهد يعني او قال يعني ما يدل على اقراريه لذلك كان بذلك منسوبا الى الاسلام اذن فلا يدخل العبد في الدين الا بالشهادتين والشهادتان اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى هما عظيم ويحتاج الى تفصيل وتوضيح اما الاولى وهي الشهاده لله عز وجل بالوحدانيه اشهد ان لا اله الا الله فالعبد ابتداء يقول اشهد ان لا اله الا الله وهذا اللفظ فيه إشارة أو فيه بيان لمعنى عظيم جدا في الاخراج بالتوحيد فإنه كان من الممكن أن يقال لمن يريد الإسلام قل أعلم أن لا إله إلا الله ولكن جاءت هذه الكلمة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى سئل: ما الإسلام قال أن تشهد ان لا إله إلا الله وان محمدا كلما سئل يقول ان تشهد ولا ينتقل عنها الى غيرها كان ان تعلم او ان تعرف ونحو ذلك وذلك لان هذه الكلمه تشتمل على العلم وزياده فهو يشهد كانه يرى ذلك شهاده العين اشهد ان لا اله الا الله كانه يرى ذلك ويبالغ في اظهار ايمانه بان يقول اشهد انا ارى كانه يرى ذلك راي العين ان الله عز وجل هو الواحد الاحد وانه لا اله غيره سبحانه وتعالى اشهد ان لا اله الا, إلا الله ومعناها ان يفرد العبد ربه سبحانه وتعالى بالتوحيد بانواعه توحيد انواع كما ساتي ذلك ان شاء الله لكن في اجمال ان يفرد ربه بالعباده وبأوصاف الربوبيه والتي تشتمل على أسمائه وصفاته وما له من صفات سبحانه وتعالى تتعلق بمعنى الربوبيه فيؤمن بان الله وحده هو المعبود وهذا توحيد الالوهيه وكذلك يقر لله بالرموبية بالخلق والملك والإحياء والتدبير والإماء والإعطاء والمن وغير ذلك من صفات الربوبيه وأن يثبت لله عز اسماءه الحسنى وصفاته العليا كل ذلك تتضمنه هذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وهذه الكلمة كثير من جهله المسلمين لا يعرفوا قدرها بل ربما بعضهم والعياذ بالله لا يفهم معناها كما فهمه ربما اهل الجاهليه ولذلك وجدنا في الجاهليه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الى هذه الكلمه من قام اليه واه قاتله لقد كان من اليسير على اهل مكه ان ينطقوا هذه الكلمه ان كانت مجرد نطق لفظي ويستريح بالهم وتتوافق النفوس والاراء ولا يقتتل الناس فيما بينهم لا بل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على جبل الصفر يوم وقف اول مرة وقال ايها الناس اني رسول الله اليكم ايها الناس اني لكم نذير بين يدي عذاب شد اعبدوا الله ما لكم من اله غيره فلما قال ذلك انقلبت الامور وهو الذي في بعض الروايات كان قد قال لهم في اول حديثه أرأيتم لو اني أخبرتكم أن عيرا خلف هذا الوادي تأتي تغير عليكم أو مصدقين أنتم أو أروكم مصدقين؟ قالوا نعم ماذا غضنا عليك الكذب؟ ماذا عليك الكذب؟ قال إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد إني رسول من رب العالمين أعوذ الله لا إله غيره. قالوا تبا لك سائر اليوم على الفرض ألي هذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم هم, هم لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثير من المسلمين في هذا الزمان الذين نسأل الله العافية لنا وله لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ولا يعرفون من الدين إلا رسمه. لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم في زمان لمثل هؤلاء ربما معترضوا عليه وقالوها لفظا ولو كانوا يعبدون غير الله كما كان المشركون يعبدون غير الله لقال له ما تريد يا محمد تريد أن ننطق هذه الكلمة خلاص؟ إن الخلاف لا يفسد للود قضيه ونتفق ولأجل أن نختلف ونسير معنا وكله قوي وكل واحد له برضه دماغه وله فهمه وليه عقيلته وما فيش مانع من انت يقول لك طريقة وإحنا طريقة وده طريقة وده طريقة أليس هذا حاله كثير من المسلمين في هذا الزمان صوفيه على طرق كثيرة خوارج على طرق كثير شيع على طرق كثير وغير ذلك ولذلك هؤلاء الله ربما لو قيل لهم وهم على هذا الحل قبلنا ننطقهم في الوقت الذي يتعبد لغير الله تعالى بالنفس والذبح والسؤال وغير ذلك والاستغاة الغير لماذا؟ لأنه لا يفهم معناه وذا سيأتي الكلام عليه تفصيلا في شروط لا إله إلا الله إن شاء الله لا يفهم معناه اما اهل مكه فكانوا يفهمون معناها اكثر من كثير من المسلمين في هذا الزمن، ولذلك اعترضوا وما خرج منهم واحد يقولها مجرد كلمة لفظيه فقط لا الذي قالها وعى معناها ابو بكر وغيره ممن امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعرفون معناها أما باقي المشركين او اما باقي اهل مكه اعترضوا لماذا؟ لأنهم فهموا معناها وأن مقتضاها إفراض الله بالعباد كل ما صور العباده السؤال والدعاء والاستغاثة والذبش والنذر وغير, وغير وغير والحكم وكل فهموا ذلك ولذلك جعل بعضهم لما جاء لمسلم يوم فعد جبل الطف يكلموا بعضهم وبعضهم يتهكموا بعضهم في دهشه ورحمة يقولون أجعل الآلهة إلهًا واحده ان هذا لشيء عجال ما هذا الذي جاء به محمد لا اله الا الله لا لا لا لا, لا نقن له بذلك لانهم يفهمون معناه وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل وافراد الله سبحانه وتعالى به وحده ولذلك رفضوا هذه الكلمه حتى وصل الامر الى انهم قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بل وصل الامر الى انهم جاءوا اليه قبل ذلك وعرضوا عليه المال والجاه والسلطان وكل ذلك لاجل ان يترك هذه الكلمة وان يتوافق معهم فيما هم عليه ما فيش مانع ان احنا يا محمد نتوجه الى هبل مع الله نتوجه الى العزنة مع الله نقوف حول البيت ونطوف حوله وهكذا صور موجودة في زمننا هذا موجودة في زمننا هذا الآن في زمننا هذا يطوفون حول الكعبة ويطوفون حول الأضرح الآن في زمننا هذا يذبحون لله ويذبحون الأولين ينظرون لله وينظرون الأولين يسألون الله ويسألون الأولين يستغيثون بالله ويستغيثون بالله بل ربما بعضهم فاق المشركين في شركه والعابل الله فصار يصرف بعض العبادات الى المعبودات الأخرى دون الله تعالى، أو يعظم المعبودات الأخرى أعظى أكثر من تعظيمه لله فعلى سبيل المثال بعض الصوفية الجهلة لو صب الولي لا غضب عليك وأنكر عليك ولو ثبت الله عز وجل في حضرته لا يغلب الناس هم ماشيين في الشارع يسبوا دين الله سبحانه ما انتفش قالك ما لناش دعوه لكن لو صب الولي لو واحد ماشي في الشارع ماشي يقول مثلا البدوي ابني 60 في 70 هيقوم الصوفي ده يعترض يقول له دواني انت مش خايف يجرالك حاجة انظر واذا سب الله تعالى ربما لا يتحرك له ساكن اذا فهذه الكلمه وعاها من كانوا في زمن النبي صلى الله اكثر من كثير من لما لها من المقتضيات عظيمة حتى وصل الامر ان احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم او احب من احب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس رفض هذه الكلمه رفض هذه الكلمة لانه يعلم مختار ابو طالب رفض هذه الكلمه مع انه كان أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. في, في, في الناس من حول النبي محمد احد يحب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ابي طالب لأنه هو الذي رباه وأحاطه وكان يزول عنه عمره كله بل قدمه على أولاده وبنيه أبو طالب كان يجعل فراشه للنبي صلى الله عليه وسلم ينام فيه ولا يجعله لأولاده أبو طالب لما سمع بأن أهل مكة يتهددون النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل أمثلا أم يبيت في فراشه هو خوفا عليه وغير ذلك ومع ذلك رفض هذه الكلمة لماذا؟ لأن هذه الكلمة لها مقتضيات وهذا كله إننا أردنا منه أن نقف على هذه المسألة الخطيرة إذ أن كثيرا من يعني, يعني أحسن العبارة والله أعلم أو يعني أقل تعبير كثيرا من زهلة المسلمين يقلل من شأن دراسة التوحيد وتعلم التوحيد فيقول أنتم منشغلون بتعليم الناس التوحيد والمسلمون يقتلون وكذا وكذا ماذا تريد يريد أن تهدر ذلك وتتفرغ بمزارة كلمات رمنا هنا وهناك الناس لو لقوا ربهم على أعظم المعاصي وهم مسلمون أرحم من أن يلقوا ربهم وهم مشرقون أليس كذلك؟ ألم يغفر الله عز وجل لبغي كقت كلبا وأدخالها الجنة وفي افحش من كده بغي وليعب الله تعلن الزنا وذلك أنها رحمت كلبا سقطت بخفها فقال الله أنا أرحم منك فغفر لها ما كان منها طيب ابن ابن جدعان الذي كان في الجاهليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كان كثير الخيرات قالت عائشه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما تقول في ابن جدعان او ينفعه ما كان يعمل ابن جدعان ذا كان رجل يفعل الصدقات والخيرات وكريم جدا مع الخلق قالت او ينفعه ما كان يعمل قال لا انه لم يقل يوما رب اغفر لي لم يقل يوما رب اغفر لي يعني لم يصرف عباده الدعاء والسؤال الى الله وحده لان ابن جدعان كان مشرك فلم ينفع ابو طالب برغم كل ما كان يفعل فانه لم ينفعه كل هذا الخير الذي فعله من اجل النبي صلى الله عليه وسلم فانه مات على الشرك إذن فقضية توحيد الله تعالى هي القضية العظم التي أذخرت السماوات والأرض، وقامت الخصومه، وأرسل الأنبياء والرسل وأنزلت الكتب من أجل هذه الكلمة. لا إله إلا الله. ولذلك حافظ عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، وحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك، ولذلك زادوا عن هذه الكلمة. وحموها ودعوا إليها الخلق هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فحملها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى العالم يدعون إليها كذلك الشهادة الثانية وهي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد وأشهد أن محمدا رسول الله معنى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربما لكنه يقول اشهد وهذا للمبالغة في اظهار إقراره وبيان اعتقاده أنه يقرر ان محمدا الله صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك أنني أخر أن الطريق إلى الله هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو هو محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله هي الغاية ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الوسيله غاياتنا عبادة الله وحده الوسيل إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن محمدا رسول الله هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى إذن فعلى هذا يقر العبد أنه يشهد أو يعترف انه يفرد الله بالعباده وانه لن يعبد الله الا على طريقه واحده وهي طريقه محمد صلى الله عليه وسلم فكل طريق غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم مسدود الى الله تعالى كل الطرق الى الله مسدود الا طريق النبي صلى الله عليه وسلم لذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ذلك وحافظ عليها كذلك اشهد أن محمداً رسول الله لذلك أقاموها في العباد والسلوك وكل المعاملات أجهد أن محمدا رسول الله لا يجوز أن يعبد الله إلا بنفس الطريق الذي هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اسس فيه ذلك يمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم فيجد رجلا من الناس قد التفت الناس حوله وهو مرشي عليه فقال ما هل قالوا أبو إسرائيل قالوا أبو إسرائيل قال وما له أو كلمة نحن قالوا نذر أن يصوم قائما في الشمس ولا يقوم نذر أن يصوم قائما في الشمس ولا يقوم ولا يتقضر فقال إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه مروم فليستضل وليقعد وليتم صور أضطر النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة اثنين لانهما لأنه ليس على أذين رضي النظر أن يصوم وأن لا يقعد وأن لا يستضل فقال مروم فليقعد وليستظل وليتم قوم يعني لا يفعل هذه ولا تلك اللي هي عدم القعود أو القيام وعدم السجود لا ابطل هاتين وابقى التي توافق به كذلك لما هم النقر الثلاث وقالوا وقد سالوا على عباده النبي صلى الله عليه وسلم فتقلوها او كانهم تقلوها قالوا قالحدهم اني فاصوم ولا وقال الآخر أقوم ولا أنام وقال الثالث لا اتزوج النساء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من رضي بعد سلتي فليس منه إني أصوم وأقوم وأنام واتزوج النساء فأبطل كل طريقة تخالف طريقته وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو وعمل على ذلك أصحابه رضوان الله عليهم اجمعين فهم بعد النبي السلام كذلك يحفظون على هذا الطريق وانظر إلى ذلك وما حدث في المسلمين بعد ذلك فإن كثيرا من المسلمين احدث في دين الرسول صلى الله عليه وسلم وابتعد عن طريقته بطريقة فظيعه والكل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله فصار هناك من يخل بهاتين الشهادتين وهو في ذات الوقت يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وتراب يصرف عبادات لغير الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتراه يخالف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا قد أخل بالشهادتين ولذلك الشهادتان هما الركن الاعلم الاساس في هذا الدين ولا يدخل العبد الا بهما. ثم كذلك لا بد ان يعرف العبد معناهما وان يعمل على مقتضى ما جاء فيهما ولذلك فالشهادتان هما الطريق الواضح المستقيم الذي لا عوجاج فيه ولا غبار عليه فمن سلكه اوصله الى جنات النهي ومن حرف عنه هوى في قعر الجحيم فإن من لم يثبت عليه في الدنيا لم يثبت عليه على جسر جهنم يوم القيامه نسأل الله العفير ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم على توحيره والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم فالشهادتان هما الذي يدخل العبد بهما في الإسلام ولا يخرج العبد من الإسلام إلا بما يناقض الشهادتين فيدخل بهما ويخرج بنا يناقضهما اذا ارتكب ما يناقض هاتين الشهادتين خرج من هذا الدين اما بجحود نسأل الله العافية لما دلت عليه او استكبار عما استلزمتاه الشهادتان اما انه يدحك شيء مما جاء في مقتضيات الشهادتين او انه يستكبر على شيء من ذلك ولهذا لم يدع الرسول صلى الله عليه وسلم الى شيء قبلهما ما عرف في تاريخ الانبياء عمو نبيا دعا الى شيء قبله الشهادتين ان يشهد الناس بالتوحيد لله وان يشهدوا له بالرسالة فما من نبي الا ودعا إلى ذلك ولا يقبل الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من أحد شيئا دونه يعني لو جاء إنسان وقال أنا سأصلي مع المصلين، سأذكي مع المزكي سأحج مع الحديين لكن لم انطق الشهادتين فهذا لا يقبل منه الإسلام ولو جاء إنسان وقال أنا سأفعل الخيارات كلها لكن بشرط أن أنطق واحدة ولا أنطق الأخرى لا يقبل كذلك منه الدين ولا يثبت له الإسلام وأما ما جاء في بعض الأحوال أن بعض الناس دخل في الإسلام بواحدة واحدة منهم كان يقول أشهد أن لا الا الله، فهذا يقبل منه الإسلام أي نعم يقبل منه الإسلام لأنه إذا لم يعرف عنه التكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت منه في الدنيا قبلت منه أما من عرف أنه كان يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا بد أن ينطق به الشهادة الأخرى. نقول له أنت كنت تكذب بالرسول صلى الله عليه وسلم تريد أن تدخل في الإسلام يقول نعم نقول انطق الشهادتين يقول لا انطق واحد ألا تكفيني واحدة نقول تكفي لمن لم يعرف عنه أنه كان مكذب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك فالعبد بالشهادة الأولى يعرف المعبود وما يجب له وبالثانية يعرف كيف يعبده الأولى يعرف جاء المعبود لا إله إلا الله أي لا معبود بحق يعبد إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الطريق الموصي الله كيفية عبادة الله تكون على وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه هو الرسول من الله سبحانه وتعالى ولذلك فلا يقبل من أحد يريد الإسلام الإسلام إلا من صرا بالشهادتين وياتي على ذلك تفصيل اخر ان شاء الله تعالى في الاسئله القادمه باذن الله تعالى اقولكم بهذا واستغفر الله لي ولكم وننتقل الى كتاب منهج السالكين في الخلوه